ان فتحنا لك فتح مبينه ليرفعلك الله اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ من ذنبك ومات وَمَا ويتم وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ ويتم نعمته عليك ويهديك صراط مستقيما ويصرخ الله نصر عزيزه هو الذي انزل السفينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم والله جنود السماوات من جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها ويكف عن مسيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعزب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين لله والنسوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم واعد لهم جهنم وساء مصيرا ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكره ومسيله إن الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيبتيه أجراً عظيماً سيقول لك المخلفون من الْأَعْرَابِ شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شَيْئًا إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعًا بل كان الله بما تعملون خبيراً. بل غننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وغننتم ونسوا وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعددنا للكافرين سعيرا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 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم فأنزل السفينة عليهم وأثابهم فتحا القريبة ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه فعبجل لكم هذه وكفّير الناس عنكم ولتكون آيَةً ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراط لَمْ وَأَخْلَمْتَ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ ثُمَّ لَا يجدون وَلَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ من قبل ولن تجد لسنة الله وهو الذي دف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطل مكد من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلنوهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منكم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحنيه حنيه الجاهليه فانزل الله فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمه التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا احق بها بأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لندخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دوم ذلك فتحا قريبا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 ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه فازره فاستغلو فاستوى على سوقه, فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغير بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما